إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد هذا هو اللقاء الخامس في مدرسة الأصول العلمية للدعوة الصلافية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى. في المرات السابقة تكلمنا عن الأصل الأول أو جزء من الأصل الأول للوصول لعلمية الدعوة السلفية ألا وهو التوحيد. وتكلمنا في مفتتح هذا الأصل أنه لا يعنى بالتوحيد هنا ما يفهمه كثير من الناس أنه التوحيد معناه أنه لا تؤمن أنه لا خالق إلا الله. ده جزء من معنى التوحيد لكنه يعني نظرة قصيرة كثيراً. لمعنى كلمة التوحيد لأنه بيبقى في إخلال بمعاني أخرى كبيرة المعاني اللي في كلمة التوحيد أو المعنى اللي في التوحيد اللي بيتميز بالمنهج السلفي أو بيغفل عنه كثير من الناس الشيخ هيحط له أصول قال أصول التوحيد في المعتقد السلفي أولا الإيمان بصفات الله عز وجل وأسمائه على الوجه الذي يليق به سبحانه دون تحريف أو تأويل وأن النباب الأسماء والصفات من الأبواب الكبيرة اللي صار فيها تميز المنهج السلفي في الاستدلال وفهم النصوص بعيدا عن المعطلة والمأولة والمشبهة والمحرفين كل هؤلاء يعني انفرد المذهب السلفي أو تار السلفي أو دعوة السلفية بفهم واضح على وفق مراد الله مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق مذهب القرون المفضلة الخيرية الأولى ده أول معنى من معاني التوحيد عند المعتقد السلفي. معنى الثاني إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وأيضا ها هنا نقول أن إفراد العبادة مش معناها العبادات اللي برضو الناس بتظنها الصلاة والصيام وده جزء يجب إفراد الله عز وجل به بالعبادة لكن أيضا نقول أن يندرج تحت لفظة العبادة معاني أخرى على رأسها الدعاء وأيضا السجود وأنواع الحب والتعظيم والخشية والخوف والذبح والنذر والرغبة والحلف من الحلف أيضا من العبادة وغيرها كنا وصلنا لغاية هنا صح؟ ثالثا من أول هنا بقى ثالثا من أصول التوحيد في المعتقد السلفي الإيمان بأن لله وحده سبحانه وتعالى وليس لأحد سواه عندكم سواء وليس لأحد سواه حق التشريع للبشر في شؤون دنياهم. ليه قضية إفراد الله عز وجل وتوحيده بالحاكمية دي من معنى التوحيد ولا مش معنى التوحيد معنى التوحيد ودخل إجمالا في قضية توحيد الله عز وجل بالعباد فإن من العبادة التحاكم التحاكم إلى شريعة الله عز وجل العبودية لكن أيضاً للخلل الكبير اللي ظهر في النقطة دي افردت بالذكر يبقى احنا اخوانا ما بننص على مسألة اسماء والصفات ومسألة العبادة ومن العبادة تحاكم خلاص ونفردها بالكلام ده مش ذكر الأنواع جديدة من التوحيد مش ذكر الأنواع جديدة ما التوحيد وإنما هو التنبيه على أقسام حصل فيها الخلط وحصل تضييع عند الناس ماشي؟ يعني مثلاً إما يعاب على بعض الدعاء ان هو يتكلم على توحيد ما هو توحيد الحاكمية ده نوع من توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في اسم الله والحكم لكنه لما في زماننا نحيا شرع الله عز وجل وحكمة القوانين الغربية وغيرها كان لزاما على العلماء الصادقين أنهم ينبهوا على المسألة دي خصوصاً إذن توحيد الحكمية وتوحيد الأسماء والصفات دي ليست أنواع مخصوصة من التوحيد وإنما يفصول بقضية التوحيد وإنما تفرد بالذكر لخطورتها وأهميتها وكثرة تضيعها في زمان الإيمان بأن لله وحده سبحانه وتعالى وليس لأحد سواه حق التشريع البشر في شؤون دنياهم كما قال جل وعلا والله يحكم لا معقب لحكمه الأمر ده يعني ممكن يكون يعني بعيد عن أفهام الناس لكنه بالمناقشة يعني لو إنسان مخلص مش, مش, مش معاند يعني يقر أنت بتؤمن أن الله عز وجل هو الخالق فكما تسلم له بالخلق والرزق سلم له بالحكم ماشي النهاردة النهار اللي هيقول او انا موحد ربنا بمعنى انه خلقني وانه يرزقني لكن تتحكم الى شرعه يبدأ بقى يتلون يقول لك لا او وتنفع ولا ما تنفعش لا الانصف يقتضي سلمت انه خالقك سلمت انه رزقك سلمت انك عبد له يبقى الله يحكم لا معقبة لحكمه وكما قال سبحانه ان الحكم الا لله يعني سبحان الله الأحداث بتتدخل مع بعضها يعني مسألة الحكم والحاكمية عجبني تعليق لبعض الناس بيقولك يعني إن القضاء المصري بالحكم بتاع أول إمبارح ده الإفراج عن المتهمين بموقعة الجمل يثبت كل يوم أنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أو فأولئك هم الظالمون هو ده سبحان الله لن تجد رضا إلا على أحكام الله عز وجل شوية يحكمه بحل مجل الشعب يقول لك احترام القضاء والقضاء المصري الشامخ والقضاء المصري النزيه مش اللي حكم بدي قضي ماشي طيب واللي حكم بالإفراج عن المعتقلين في موقعات الجمال مهو قضي برضه يقول لك القضاء ولابد من تطهير القضاء ولا ولابد من تطهير القضاء ايه يا اخوان مهو ليه لانه حكم وضعي حكم وضعي بيحكم في بشر في بشر خلاص؟ أما إن كان حكم لا وصحيح اللي هيحكم بحكم الله ده بشر أيضا قابل إن هو يحكم بخطأ أو صواب لكن هيحكم بالأدلة الشرعية اللي قدامه هيحكم بالأدلة وما يظهر له أنا أصدأ أقول إن القضاء والقدسية اللي بتطفى على القضاء في زماننا دي هالة مصطنعة بيعملوها لما بيكونوا عايزينها وينزعوها لما يكونوا مش عجباه مش عاجباهم مثلا فتح سرور واسمه ايه والجماعة دول وأحمد وص... و... و... و... و... عايزوا الناس دي اللي في المنقرات الجماعة يطلع براقة يبقى لابد من تطهير القضاء والقضاء, والقضاء والقضاء والكلام ده الحكم على دماغهم على مزاجهم يقولك اه القضاء والنزيه ولا تعقيب على احكام القضاء ولا ولا وزي ما بيقول الزند الزحف المقدس للقضاء الزحف المقدس مقدس ايه مقدس ايه ده انتوا بتحكموا بقوانين فرنسا وامريكا وقوانين لمين من الشرق ومن غرب على بعض. والقانون على حسب شطاره المحام المحامي شاطر وفاهم خبايا القانون هيعرف يعدي قطعه وطبعا الناس القانونيين اللي فاهمه في القانون كويس يقول لك اخوانا الحكم ببراءة مبارك او ان عدم الحكم عليه او براءه الناس دي لا تشوبه شائبة فعلا لان ما فيش ادله ما فيش ادله لا ده بيحكم بالادله اللي قدامه طب واحد هيسالني سؤال هيقول لي ما الله والشرع ربنا مطبق ايه اللي هيحصل يعني برضه هينطلب ادله بس في حاجه اسمها الـ الـ ما ان ليه نفس القاضي نفس القاضي مطمن ان الناس دي مذنبين حتى لو جابوا شهود مزورين حتى بس مطمن ان الناس دي مزورين او الناس دي قتله او الناس دي فجره او الناس دي افسدت على الناس حياتها و... وفسدت على الحياه السياسيه والحياه الاقتصاديه ونهبوا البلد و و و يعني حد فيكم متخيل كده ان فتح صوره بكره خلاص بيطلعوا الاجراءات عشان يطلعوه من السجن فتح بكرة يطلع كده على الناس ويقعد يتكلم بقى ويجيبوك واحد يقعد يتكلم في أحوال البلد فالقصد أقول إن إحنا دلوقتي يعني مسألة القضاء بيثبت كل يوم إن إحنا محتاجين نرجع لأحكام الله عز وجل ونرجع لتحكيم الشرع خلاص تطهير القضاء مش معناه إن إحنا نجيب أضحكي. تطهير القضاء معناه الحكم بالشرع كما قال جل وعلا والله يعكم لا معقب لحكمه وكما قال سبحانه إذ الحكم إلا لله أمر ألا تعبده كم من اللي يكتب؟ أمر ألا إيه تعبدوا لأن التحكم لله عز وجل والتحكم لشرع عبادة زي ما الدعاء عباده وزي ما الصلاة عباده أيضا التحكم عبادة فالتشريع حق للرب جل وعلا فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين والمنهج والطريق والصبغة وما شرعه رب جل وعلا واعتداء صلاطين الأرض يوم ملوكها ورؤسائها على شرعة الله بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل عدوان عدوان على التوحيد وشرك بالله ومنازعة له في حقه وسلطانه جل وعلا. طب نحط هنا نقطة نظام كده سؤال لأننا في اللي بيسموا نفسهم مفكرين إسلاميين وغيرهم يعني وبعض ممن يتسبون إلى الأزهر هل إحنا عندنا مشكلة دلوقتي في قضية التشريع هل إحنا عندنا مشكلة دلوقتي في قضية تحكيم الشرع ما هنزلين نفصل النقطة دي في ناس طالعة تقول طب ما الشرع متطبق مكبرين موضوع لي يا أخوان ما الشرع متطبق واحد برضه شيخ أزهر سابق طلع قال 95% من أحكام الشرعة المطبقة في مصر وواحد اسمه الأستاذ أحمد كامال أول بيقول تقال عنه مفكر إسلامي في لقاء يقول لك أنا مش مش فاهم التيارات الإسلامية مضخمة الموضوع ده ليه ما الشرعة الإسلامية متطبق طيب خلاص إحنا نقول له افتح قانون العقوبات وقل لنا إيه هي عقوبة السرق وإيه هي عقوبة الزاني وإيه هي حكم القانون الوضعي في من وقع أنسة بينص القانون على أن من وقع عنصا بغير رضاه يعاقب بالحبس مدة لتتجاوز ستة عشر وما فيش نص في القانون على من وقع عنصا برضاه يعني ده ايه؟ مو طالما ما فيش اغتصاب يعني ما فيش إجبار وطالما ما فيش تجارة يعني ما هيش دعارة ما فيش إشكال ودفنق في القانون تقول لي الشعائر الإسلامية مطبقة قل لي في القانون إيه اللي بيجرم الريبة استفادوا دلوقتي يطلع يقول لك قطع الثبوت وقطع الدلالة الريبة ده حد مختلف فيه مفيش اختلاف خلينا من الاحكام الجزئية هات الكليات الربا هات لي نص في الدستور او في القانون يجرم الربا هات لي نص في القانون او الدستور يجرم زي ما قضية سب الزاة الالهية اللي هم عاملين ضج عليها دي مفيش يبقى هو ده تطبيق شرع ربنا عز وجل لا يبقى احنا ك... عندنا عايزين نحط علامة واضحة ان احن... اننا لا نطبق الشرع وانما الشرع مطبق على مذهب ابي حنيفة في الحكا... حوالي الشخصي على مذهب أبي حنيفة في الحوالي الشخصية وممكن يكون فيها بس المهم يعني على مذهب فقه خلينا بقى من اختلافات الفقهية ده لكن في كثير جدا من الاحكام بل جل الاحكام قانون العقوبات وغيره فيش اشارة للشراع خلص ماشي طيب من اين قتل هؤلاء بهذه الاشكالية هو بيقول لك ابو الدستور في مصر عبدالغزاق السنهوري باشا خلاص عبدالغزاق السنهوري باشا ده جه وقال لك انحط دستور مصر طب نعمل ايه قال لك هات قانون فرنسا وهات قانون روماني وهات القوانين الإنجليزية والأمريكية ونستعين بالدساتير دي عشان نحط دستور مصر فالقاضي لما يجي يحكم يحكم باللي في الدستور خلاص ولو ما لقاش اللي في الدستور يحكم بالقانون العرفي أو المقتضى اللغوي ولو ما لقاش في ده كله يحكم بالشريعة ده كلام عبد الرزاق السنهوري باشا ماشي يبقى هو الرجل نفسه حطت الشريعة الإسلامية في المرتبة الرابعة في المر... مش المرتبة الأول عشان كده كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع خدعة خدعة والكلمة دي موجودة في الدستور من سنة كم؟ 72؟ ما تغيرتش من سنة 72 هل طبق الشرع؟ الجاب طب النهاردة لما بنقول ويطلع يقولك آه القوى السياسية وكلها متفقة على المادة السانية وعلى تطبيق الشريعة عند التطبيق العملي يقول لك اوعى خليها مبادئ زي ما هي خليها مبادئ زي ما هي مبادئ اللي هي ايه قلنا الكلام ده وانا شرحته لكم وابلكد مش عايزنا نطول بيه ان المحكمة الدستورية بتاع التهاني الجبالي خلاص عايزة مبادئ الشرعة الإسلامية اللي هي الكليات اللي هي قطع الثبوت قطع الدلال خلاص يعني القرآن وأجزاء بسيطة من السن خلاص تيجي في اي حكم يقول لك ده مش قطع الثبوت قطع الدلال مختلف فيه. إيه الشريعة الإسلامية؟ الحب والمساواة والرحمة والإسلام دين السلام والإسلام دين الاستسلام هو ده الشرع خلاص؟ لكن أحكام وعقوبات ومعاملات لا دي بقى يقولك ده ده فهم السلفيين لمين؟ للمادة التانية خلاص يا عم السلفيين دول متشددين والإخوان متشددين وما لكش تقع بحد خلص إحنا عايزين الشريعة والمادة التانية؟ بفهم اللي انتوا عايزين بفهم ممثل الإسلام الوسطي بفهم, بفهم ممثل الإسلام المستنير بفهم المؤسسة الرسمية ليه مين؟ الأزهر خلاص يا عم الأزهر تعالى ممثل الأزهر في الجامعات الأساسية تعالى نحط نقول إن الشارع الإسلامية مبادئ الشارع الإسلامية بس بفهم الأزهر ما يجيش بفهم المحكمة الدستورية وتهين الجبالي هي اللي تحكم علينا؟ جه الأزهر بعد موافق في اجتماع مع القوى السياسية للأسف ريعتاني وقال مش عايزين مش عايزين نبقى دولة لاهوتية مش عايزين نبقى إيران ومصلحة تشخيص النظام امال أنا وإنت لما نختلف في فهم حاجة من الدين نرجع لمين؟ ما لازم نرجع لحد رجعنا للسلفيين قلت متشددين رجعنا للإخوان قلت متطرفين نرجع للأظهر يقول لها مليش دعوة امال نرجع لمين؟ كل واحد يفهم الإسلام بدماغه والله في حياتك الشخصين انت حر لكن هنحن نتكلم في قانون دول هنرجع لمين؟ هي دي القضية اللي مش عايزين ليلة نهار عن دي تزنقهم هنطبق الشريعة ازاي؟ يقول لك احنا مع تطبيق الشريعة ويطلع ايمان نور وعمر موسى كل اعضاء التأسيسية من الليبرانيين يقول لك احنا مع تطبيق الشريعة احنا مع المادة التانية انا اكثر واحد اعز المادة التانية خلي بالكم انا اكثر اسلاما منكم ماشي يا عم وغين الجد ازاي يريف ودو. طيب نكمل بيقول واكثروا صلاطين الارض اليوم وزعماؤها قد تجرأوا على هذا الحق وتجارؤ على الخالق الملك سبحانه وتعالى فأحل ما حرم وحرموا ما أحل أحل ما حرم القانون بيوحي مسألة يعني بيع الخمور في الفنادق الكبرى موجود موجود في القرى السياحية وفي في الفنادق الكبرى ده تحليل ما حرمه الله بالنص القطعي تحليل غباء الربا اللي موجود ب... ب... ب... في... في المعاملات البنكية وفي غيرها من كثير من المعاملات المالية موجود يبقى ده تحليل ما حرمه الله وحرموا ما أحل الله حاجات ربنا أحلها تأثير على الناس يحرموها في تونس حتى الآن مازال في حتى الآن بعد الثورة وبعد حكومة حزب النهضة مازال اللي بيتجاوز التانية بتحبس. حتى الآن موجود في تونس حتى الآن يعني الناس الله عز وجل نوفقهم لتغيير يعني فأحلوا ما حرم وحرموا ما أحل وشرعوا للناس بغير شرعه زاعمين تاره أن تشريعه لا يوافق العصر والزمن والله الكلام ده هو بيتقال على صفحات الجرائد والمجلات قبل الثور وبعد الثورة كل يوم هتحكمونا بقانون من 1400 سنة هتحكمونا بقانون نزل على ناس كانت كياتعيش في الخيمة وركبة جمل الشراء الإسلامية كويسة وجميلة بس ما عادش تناسب العصر احنا دلوقتي في القرن العشرين في قرن الذرة وفي ناس طلعت الأمر وانت لسه تقول أطعي الإيد ورجم الزاني يعني, يعني أنا معاك الشريعة كويسة وممتازة وانت الرجل كويس وممتاز بس كان ده يفعش دلوقت زاعمين تارة أن تشريعه لا يوافق العصر والزمن وتارة أنه لا يحقق العدل والمساواة والحري قضية كبيرة معيش عزروني الربط الكلام اللي في الكتاب بالأحداث لأنه هو ده الواقع اللي احنا عايشين النهارده عايزين يحكمونا في نصوص المرأة والحريات في الدستور لقوانين الأمم المتحدة لقوانين الأمم المتحدة الحرية المطلقة والمساواة المطلقة ما ينفعش أخوانا نقول المساواة المطلقة في الدستور النهارده في ضجة على إن احنا في مادة الحريات وفي مادة المرأة نقول رجل والمرأة مساواة تم التاريس لإسمعهparty بما لو يخالف أحكام الشرقة قطعا يعني يقول لك لا شيله ليه يا عم ما ينفعش نقول أن هما مستويين تماما أسل من الصبح واحدة ترفع قضية قدام المحكمة الدستورية تحكم ببطلان القانون اللي بيده لراجل ضعف المرأة في المراس تقوله ده مخلف للدستور الدستور بيقول له إيه الرجل زي الست والدستور ده عندهم أقوى من القرآن في المحكمة الدستورية القرآن بيقول للذكر مثل حظ الأنسان ما ليش دعوة أنا ليه الدستور الدستور له رجل زي الست يبقى رجل يور ويأكل زي الست ومشي زي الست والست تسافر زي الراجل وتج... عادي خالص كل حاجة زي بعض فما نحط النص ده في الدستور هم عاملين ضجة على دي ان احنا مش عايزين التقييد بأحكام الشرع الإسلامية في الدستور ما هو ما ينفعش ما احنا في عندنا, في عندنا شرع وفي عندنا سوابت في المجتمع وخوانين الأمم المتحدة ما تلزمناش يقولك لا الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ومثاق الطفل والحاجات اللي احنا يقولك لك موقعين عليها دي وطرة أنه لا يحقق العدل والمساواة والحرية وأخرى بأنه لا يحقق العزة والسيادة والشهادة لهؤلاء الظالمين بالإيمان عدوان على الإيمان وكفر بالله تعالى إخوانا اللي هيقول أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان أو إن الشريعة فيها ظلم للناس وأن الأحكام الشرعية ممكن يكون فيها ظلمة المرأة أو ظلمة غيرها أو كلام زي كده أو اللي هيقول ان الشريعة الإسلامية كويسة بس إيه القانون الوضعي يعني أقدر على تطبيق المصلح أو هيقول إن الشرعة الإسلامية كويسة والقانون وضعي كويس يعني ده أو ده اللي, تح... اللي يعجبكم أو حتى اللي هيقول الشرعة الإسلامية كويسة بس هينحيها ويلزم الناس بالقانون وضعي كل دول حكم العلماء عليهم بالخروج من الإسلام وراجعوا فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتد الدار السعودية والشيخ الشيخ ابن بعز وشيخ ابن عثيمين الفتوى المشهورة اللي اسمها تحكيم القوانين ذكر إن من الكفر البين والمخرج عن ملة الإسلام ادعاء أن الشرع وأحكام الدين غير مناسبة للزمان وأن هي يعني عفى عليها الزمن والأنواع اللي أنا ذكرتها لحضراتكم دول وذكر أنه واحد في الكفر الأصغر من القاضي يقر بالشرع بس يحكم بما يخلف الشرع الهوى في نفسه أو لرشوة أو لغير ذلك قال والشهادة لهؤلاء بالإيمان عدوان على الإيمان وكفر بالله سبحانه وتعالى ونأسف إن قلنا إن سوادا كبيرا من الناس قد أطاعوا كبراءهم فيما شرعوا لهم من شرع مخالف لشرعه سبحانه وتعالى وكثير من هذا السواد يصلي ويصوم مع ذلك ويزعم أنه من المسلمين طبعا يعني مسألة إن إحنا نحكم على الشخص المعين سواء للقاضي اللي حكم في أو اللي بيقول على الشريع شيء أو كده إحنا لا نهتم بالحكم على المعينين والأشخاص طيب فلان الفلاني قال وفلان الفلاني قال لا تنشغل بالحكم على الأشخاص يعني أنت ربنا عز وجل مش هيسألك يوم القيامة لما لم تكفر فلان وإنما ستسأل لماذا كفرت فلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد بقى بها أحدهم فأنت لأن تخطئ في عدم التكفير خير لك ألف مرة من أن تخطئ في التكفير فيطلع يحيى الجمل يقول لو ربنا دخل الانتخابات يحمد ربنا لو خد كم سبعين في المئة ولا مش عارف كم في ويطلع فلان فلان يقولك حد السرقة مش الكلام الكلام ده طبعا كفر بين ما نترددش في إنكاره لكن الشخص نفسه العلماء بيقولوا فيه شروط للتكفير وفي موانع من التكفير لابد أن تنطبق عليه شروط إنه يكون بالغ عاقل غير مكره واوا وا وفي موانع ممكن يكون عنده تأويل طبعا في مسائل ما ينفعش فيها تأويل بس يعني قصدي دي أعذار بيذكرها العلماء الجهل والتأويل والسكر والصغر واوا وا وغيرها فأنت ما تبقاش منشغل بالحكم على الأشخاص ضعك من هذا لكن اتكلم على الكلام قل هذا الكلام الذي يقولونه إن الدعاء من غير طل... غير صالحة والدعاء من الشرعة هذا الكلام كفر بين أجمع عليه العلماء ونأسف إن قلنا إن سوادا كبيرا من الناس قد أطاعوا كبراءهم فيما شرعوا لهم من شرع مخالف لشرعه سبحانه وتعالى وكثير من هذا السواد يصلي ويصوم مع ذلك ويزعموا أنه من المسلمين بس محت... والدعوة السلفية جهاد بكل معاني الجهاد لرد الحق إلى نصابه وجعل الدين لله وحده وتخلص الأمة من هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي استشر فيه وذلك لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلة ولا تكون كذلك في واقع الناس إلا إذا كان الحكم لله وحده والتشريع لله وحده وفق ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ووفق ما يجتهد فيه أمة العصر من المسلمين ليتوصلوا إلى ما يرضي ربهم ويوافق شرعته وتخلص الأمة من هذا الشرك بالبيان والدعوة والجهاد واجب تخلص الأمة من هذا الشرك اللي هو التحكم لغير شرع الله عز وجل بالبيان نبين للناس حسن الشرع نرد على شبهات هؤلاء الناس اللي مصورين أن الشرع وحشية وتضييق على الناس وكبت للحريات وان الشريعة خانقه وان الشريعه هتلبسك اسود هو ده اللي بيقولوا للناس ان ذاك ش... الله خير كده لابد ان نواجه هذا بالبيان وده نوع من الجهاد قال عز وجل وجاه... ولا تطع الكافرين والمنافقين وايه وجاهدهم بالقران بالحج والبيان جهادا كبيرا يبقى بالبيان والدعوة وتعليم الناس والجهاد الحسي والمعنوي واجب لأن هذه القضية إحدى قضايا المعتقد السلف وأنا لا أعلم في العصر الحديث أحد تبنى هذه القضية أكثر من السلفيين طبعا إحنا بنتكلم على السلفين على المعتقد السلف الصحيح والمنهج الصحيح وإلا فهناك يعني كثير من الناس تحت وطأة الضغوط وبالتلبيس على الناس قعدوا يهونوا من قضية الحاكمية ويتهموا من يتكلم في قضية الحاكمية بأنهم خوارج وأنهم بيخرجوا على ولي الأمر وصارت عندنا مصطلحات عجيبة الشكل يبقى واحد بيحكم بغير ما من الله ويعتضد الدعاء انا بكلم في النظام السابق يعني ويعتضد الدعاء ويكمم الافواه ويطلع ناس يقولوا عليه ولي الامر ويطلع اللي يقول على ان الحكم بغير ما من الله وينقل فتاوى العلماء ما يجيبش من عند نفسه ينقل فتاوى الشيخ محمد ابراهيم ابن ابراهيم وفتاوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين وفتاوى الشيخ احمد وكلام الشيخ احمد شاكر وكلام قبله ابن كثير عن التتر وتحكيم الياسق يقولوا عليه خوارج ويقولوا عليه من الخوارج اللي بيخرجوا على ولي الامر واو وا وا وا. ويبقى دي سبة في جبين هؤلاء يعني ده يعني سبحان الله التاريخ لا ينبغي أن ينسى لابد نذكر أن من قبل الصورة أن كانت في ناس بتجهر على المنابر وفي الدروس وتؤذى بسبب ذلك وهي تقول إن الحكم إلى لله وأن الحكمية لله وحده وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخ من المل في حين توارى الكثير وسكت الكثير وبدل وغير الكثير وتأول الكثير في ناس كانت ثبتة على ده وأزيت وسجنت واتهضت خلاص؟ وثبتت على هذا الحق الأعجب بقى من كده أني لما الدنيا النهاردة تتغير ويحصل بعض المواقف السياسية التي لا توافق علىها ولا توافق يتهم هؤلاء بأنهم عملاء لأمن الدول أنا... أنا... الواحد مخه ساعتي بقى هيشت هو احنا بالضبط خوارج ولا عملاء لأمن الدولة؟ إيه يعني حد إنت بتتهمني بالشرق والغرب مع بعض انت بتقولي ان انا خوارج على الدولة وبدعو ليه الخروج وبدعو بدعو ونكنش بعمل كده انا كنت ببعين الحق للناس وبعد شوية تقولي ده انت نادى انت كنت حطي ايدك في ايدهم ده انت من عملاء أمن الدولة وبتطبخها معاهم مش فاهم يعني اعمل ايه بس يعني يعني الاتهام بالتهم المتناقضة الشرق والغرب مع بعض الدعوة السلفية وتصريحا الدكتور ياسر برهامي خلاص والشيخ محمد اسماعيل مقدم والشيخ احمد فريد والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ الحويني ربنا احفظه على هذا المنبر كانوا يجهرون صراحة ان الحكم الله ونتحكيم غير شرع الله عز وجل كفر اكبر مخرج من المل واودي الناس بسبب ذلك ومنع عن الناس بسبب ذلك في حين ان في ناس فتحت لها الدنيا فضائيات ومساجد ومحافظات ولف في الدنيا كلها عشان هو بيهو من دي الشيخ الحويني لو راح خطف في الشرعيه شايفين الشرعيه فين خطوات كان تعال ازاي كان في تحجيم وتحديد اقامة عشان بيجهر بالحق يرجع ناس النهاردة وشباب اغمار لسه بيحبوا في العلم عشان المواقف السياسية والدنيا تفتحتوا بعد الثورة يتهموا المشايخ بتلخيانة وبالتخاذل وان هو راح زر فلان لين الانتخابات عشان يعقد معها صفقة سبحان الله ده لو محتاج صفقة كان عقدها من زمان وتفتحت له الدنيا وتقاله اتقاله اسكت عن كذا وسكت عن كذا واحنا نفتح لك الفضائيات وتطلع وتعمل وتعمل وتعمل فلو كان يعيزي أقض الصفقة كان عقدها من زمان من زمان من بدري كانش فضل في السجن يعني لكن النهاردة اتهام النواية وسوق الظن واحتقار العلماء انتوا شفتوا الشيخ الحيواني في الحلقة بتاعته مع الشيخ خالد عبد الله اخر كلمة الشيخ كان بيوصيبها الشباب بيقول ايه الشيخ حزين ان الناس النهاردة من بعد الثورة عندها جرأة على العلماء وجرأة على المشايخ فنبغي أن نتأدب مع علمائنا ونعرف جهدهم وبزلمهم في ناس ون يعني سبحان الله كانت بتدرس للناس المنهج السلفي وأصوله وبتدرس الحق اللي إحنا النهاردة بنتغنى بيه بهن ونقول إحنا سلفيين واحنا لسه والله لم نخرج من أرحام أمها الشيخ محمد اسماعيل المقدم كان بيدرس المنهج السلفي والكلام اللي إحنا عنوه ده هو سنة واحد وسبعين وأول السبعينات أنا كنت سنة ولدش أنا كنت سنة ولدش في الوقت ده والشيخ محمد كان ببين للناس القضايا دي الشيخ محمد كان بيبين عوار منهج الشيعة وبيحذر من الرفضة وبيحذر من ثورتهم في حين العالم كله أو أغلى من المسلمين ارتاموا في أحضان الثورة الشيعية وظنوا أنها ثورة إسلامية وفصائل الإسلامة كثيرة جدا راحت حطت إيدها في إيد الخميني وفي إيد الثورة الإسلامية ويقول لك عودة الخلافة والشيخ محمد سمير كان في الوقت ده بيطلع ناس الناس دي دي دي ثورة طائفية دي ثورة شيعية ويطلع بعد كده دكتور سعيد حوى جزالة خان يتراجع ويالف كتاب الخمينية شذوذ في العقائد شذوذ في المواقف وتراجع الدكتور صف قرداوي جزا الله خيرا تراجع بس من سبع من 30 سنه واكتر من ثلاثين سنة الشيخ محمد المسألة دي متضحاله واضحة جدا وكان بيدرسها للناس مين هما رافضه ومين هما شيعة ومين هما ومين هما والحاجات دي كانت واضحه جدا نطلع النهارده وإحنا لسه يعني بقول إحنا كنا في الوقت ده في بطون امهاتنا نطلع نعيبها اهول وما بيفهموش مش عارفين الواقع دولة عملاء متخزلين ما بينصروش الشريعة ما نصروش الشيخ فلان ما نصروش المغشح فلان ظنن مننا كلنا ان احنا احرص على الشرع من هؤلاء يبقى اذا اخوانا قضية الحاكمية هي القضية يعني محتاجة لقائات ومحتاجة بيان ووضوح ان دي قضية من اكبر واقوى القضايا في المنهج السلف وبفضل الله عز وجل ان عندنا في مصر من ثبت على هذا الحق وبين والشرائط والتسجيلات موجودة على المواقع من سنة 2008 و2009 ومن 2001 و2002 والاعتقالات والحاجات دي كلها معروفة وبسبب مقالات ايه وبسبب تدريس كتاب ايه انتوا اظن كلكم عارفين كتاب منة الرحمن كان ايه مشكلته قضيتين او تلات قضايا في الكتاب هم دولت اللي عاملين مشكلة في الكتاب خلاص كتاب السمرات الذكي احنا كنا بندرسه في سنة سنه 1999 كده وسنه 2000 وكلام زي كده وبعدين الكتاب منع ومنة الرحمن الكتاب منع من النشر وكنا بنتداوله كأننا بنتداول البنجو والمخدرات والآخر كان يخب الكتاب في أكتر حتى ما حدش يعرف يوصل وبعد كده يقلع على المشايخ والعلماء أنهما عملاء لأمن الدولة وغير ذلك فلا أعلم وشهد لله ثم للتاريخ لا أعلم أحدا ثبت على هذه القضية من قضايا المنهج السلفي أمثال هؤلاء الجبال العلماء المشايخ أسأل الله عز وجل أن يجازيهم خيرا الأمر الرابع نؤمن في المنهج السلفي أن قضايا التوحيد الثلاثة السالفة الزكر ثلاث حاجات توحيد الأسماء والصفات توحيد العبادة بالمفهوم الشامل للعبادة توحيد الحاكمية خلاص القضايا الثلاثة دي قضايا لا تتجزأ ولا تقبل المساومة لأنها أركان في فهم العقيدة السليمة وفي معنى لا إله إلا الله أخوانا فعلا الحاجات دي ما تتجزأش ما ينفعش يكون عندنا نوع من النتوء الفكري النتوء الفكري يعني إيه مهتم بقضية وشغل نفسك بها ليل وسهي قضايا تاني صحيح في دعاء سلفيون ويعني ربنا يجزون خير ذبوا عن العقيدة السلفية لكن كان كل قضاياهم شرك القبور والذبح لغير الله والنظر زي اكثر دعاء اللي هم دعاء ربنا يجزون خير دعاء جماعة انصار السنة مثلا والدعاء بتاع الجماعة الشرعية بازلوا مجهود كبير جدا خلاص؟ في التحذير من الشرك القبور والتحذير من دعاء غير الله وإثبات الأسماء والصفات لكن معلش يعني كان في خط أحمر بعض الناس ما كانش بتعرف تتجاوزه اللي قضية الحاكمية احنا بنقول لا التلت قضايا جزء كل لا يتجز الأسماء والصفات والعبادة بمفهومها الشامل والحكمية التلاتة الأمة الإسلامية النهاردة في حاجة تبين التلاتة مع بعض ما ينفعش تاخد جزء وتسيب جزء لأنها أركان في فهم العقيدة السليمة وفي معنى لا إله إلا الله. فمن آمن بإله واحد يجب أن يعتقد أنه هو الموصوف سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه يجب الإيمان به وفق هذه الصفات. وكذلك يجب دعاؤه سبحانه وتعالى وحده هو الجزء الثاني وإفراده بسائر أصناف العبادة المفهوم الشامل للعباد من ذبح ونذر وخوف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 إلا بما يوافق طاعته سبحانه فإن خاف لا فطاعته فلا طاعة وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصيات الخالق والمنهج السلفي يأخذ هذه القضايا جملة ويطهر قلوب أتباعه من الشرك فيها جميعا يعني من المعيب إن احنا نوصف في بعض الأحيان أو يوصف بعض الدعاء إنهم شغلوا بشرك القبور عن شرك القصور صح؟ في بعض الدعاء فعلا كده قاعد ليل ونهار الزبح لغير الله قال طواف بغير بيت صح الكلام ده فعلا يجب التحذير منه بس اللي بيحصل في القصر شكل القصور اللي بيحصل في القصر ما قريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد صمت مطبق غلط غلط ويجب أن نعترف أن في ناس انتسبت للطيار السلفي اهتمت بقضايا وسبت قضايا بضغط بقى أو يعني بسوء فهم أو بغض النظر عن الأسباب لكن فعلا كان في بعض الدعاة اهتموا بقضايا وتركوا بعض القضايا المنهج السلفي يأخذ هذه القضايا جملة ويطهر قلوب أتباعه من الشرك فيها جميعا لأننا نعتقد أن من مات وهو يدعو غير الله لم يكن من أهل الجنة ونعتقد أيضا أن بعض التحريف لمعاني الصفات والأسماء شرك بالله وكفر به وإن كان بعضه لا يبلغ ذلك يعني في بعض الحاجات يعني يعذر فيها مثلا بالتأويل أو غير ذلك كما عذروا العلماء على مر العصور أئمة زي النووي وابن حجر وغير هؤلاء ونعتقد كذلك أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر عشان نخلص بعض الأخوة بيسألوني عن مصادر الكلام يعني قضية الحاكمية ديت فيها مصادر كثيرة جدا من أفضل هذه المصادر يعني كتاب إن الله هو الحكم للشيخ محمد شاكر الشريف جاي بالمسألة دي بالتفصيل والكتاب ده مؤلف من السبعينات إن الله هو الحكم الشيخ محمد شاكر الشريف طبعا كتاب منة الرحمن الشيخ نسيخ برهامي ربنا أحفظه. شرح كتاب منة الرحمن في تفصيل في القضية ديت يعني برضو من الكتب الجيدة اللي بتتكلم على قضية الحاكمية في رسائل فيها تجميع لأقوال العلماء المتقدمين والمعاصرين يعني نقل فيها نقل أكثر من سبعين نقل عن المتقدمين والمتأخرين أن التحكم لغير شرع الله أنا مش متزكر اسم رسالة بس فهنا نقولات كثيرة في في كفر التحكم لغير شرع الله عز وجل بس يعني أظن يعني أسهل الكتب عبارة وأوفها وأسهلها طريقة في العرض كتاب الشيخ محمد شاكر الشريف ربنا احفظه كتاب اسمه إن الله والحكم كتاب محمد شاكر الشريف كتاب الشيخ محمد شاكر الشريف إن الله والحكم ده يعني هيظبط لك قضيه الحاكميه وفيها نقل الكلام ابن كثير وكلام الشيخ احمد شاكر وفتاوى للشيخ محمد ابراهيم بتاع تحكيم القوانين يعني ان شاء الله يعني وافي في الباب ده يعني وانا قلت في المره اللي قبل اللي فاتت ان ترجمة الامام احمد كنا جايبينها من كتاب المدخل المفصل لفقه الامام احمد بن حنبل بتاع الشيخ بكره ابو زيد وترجمه الشيخ لسام تيميه قلنا المره اللي فاتت دي كانت من كتاب لمحات من حياه ابن تيميه للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه القضايا الثلاث السلفة هي الأركان التي يقوم عليها الأصل الأول من الأصول العلمية للدعوة السلفية إنها قضايا توحيد الثلاثة التي إذا اختل شرط منها اختل أصل التوحيد وهو الأصل وهذا الأصل هو بمثابة المدخل المعتقد السلف لأن التوحيد هو أهم قضايا الدين بل رأسه وبدونه لا يكون المسلم مسلما تحت القضايا السلفة توجد الكثير من الفرعيات والتفصيلات قطعا نحن بنقول التوحيد ما هو فيه الإمام بالملائكة والإمام بالكتب وبرسل وباليوم الآخر وبالقدر والمسائل دي فيها, فيها كلام طويل وفيها نزاعات ما بين أهل السنة وما بين الفهم السلفي يعني وغيرهم من المخالفين قضية القدر دي قضية كبيرة قضية العقيدة في الصحابة قضية كبيرة أرضا المنهج السلفي ليه فيها طريقة فهمها وفي طريقة التعامل مع النصوص في هذا الأمر لكن احنا بنتكلم على أكبر ثلاث قضايا بتميز المنهج السلفي لكن القض مطلوب تعرف إيه هي العقيدة الصحية في الصحابة عليه. مطلوب تعرف إيه العقيدة الصحية في القدر في اليوم الآخر في الرسل في الكتب وغير ذلك السائر في المنهج السلفي يجعله نصب عينيه دائما تعلم هذه الفرعيات إنت بتدرس في كتاب زي فتح المجيد مثلا يجيب قضايا التوحيد ويأتي عليها جميعا بالأصول والفرعيات تكميلا لتوحيده وتثبيتا لإيمانه وبهذا الأصل اللي هو أصل التوحيد يفترق المنهج السلفي عن كثير من مناهج الإصلاح المنسوبة للإسلام التي لا تدخل هذه القضايا في حسبانها ولذلك نجد أن كثيرا منهم يفنون أعمارهم في قضايا فرعية عملية في ناس فعلا بتعمل أخواننا والله معارك من وراء معارك وهمية قضايا جزئية صغيرة ويعمل فيها قضايا كبيرة جدا في حين أنه فيه القضايا الكبيرة فعلا اللي مسببة إشكالية في تأخر المسلمين وتأخر نصرهم واللي فيها خلل كبير جدا في جميع جنبات العالم الإسلامي يعني قضية الحاكمية ديت يعني أنا عايز حد يقول لي على مكان يطبق الشريعة كما أراد الله عز وجل حتى السعودية اللي بتعلم بذلك في بعض الملاحظات على قضية تطبيق الشريعة عندهم وما يعلنون ذلك وده شيء محمود لا شك أنه يعلم التزام بالشريعة وتطبيق الشريعة لكن لا شك أنه فيه بعض الأشياء التي تنتقد عشان كده دايما لما يقولوا للايه الإسلاميين هتطبقوا الشريعة بتاعت أفغن... بتاعت على طريقة أفغ بتعت أفغانستان على طريقة أفغانستان ولا على طريقة الصومال ولا على طريقة السعودية نقولوا نطبقوا الشريعة على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ولا ملزمين بالسعودية ولا ملزمين بأفغانستان ولا ملزمين بالصومال قطعا يعني فمسألة دي برضو نوع من الدعاية المضللة ناوي يلزمني بنموذج معين يجي يقول لك شعائر الأمر بمعروف إنها الممكن يقولك آه أنت عايزين تعملوا زي ال... الهيئة بتعت السعودية وتمشي ضرب الناس بالعصام في الشارع من قال كده. انا مش ملزم بـ بـ بتطبيق معين ولا ملزم بتطبيق السعودي. ده احنا بإذن الله عز وجل اسأل الله عز وجل يوفق لذلك. ان احنا نعطي نموذج للعالم يطبقه الاخرون. ده احنا نعلم احنا السعوديين. إن شاء الله يعني. احنا اللي نعلم السعوديين ازاي طبقوا الشرع. وبهذا الاصد. انا كنت بتكلم على انه بعض الناس عندهم يفنون اعمارهم في قضايا فرعية عملية. في قضية جزئية صغيرة ممكن يكون يسع فيها الخلاف أو حصل فيها خلاف ما بين السلف أو قضية جزئية فرعية يقيموا عليها المعارك ويصنع عليها قضية ولاء وبراء ويحضرني الآن مثال لأحد الدعاء المعاصرين عمل قضية كبيرة على قضية الاشتقاق في الأسماء والصفات خلاص الاشتقاق في الأسماء والصفات دي المفروض انت هتدرسوها في العقيدة ان هل يجوز ان يأتي صفة في القرآن نشتق منها اسم لله عز وجل يعني في القرآن ورد والله يحيي ويميت خلاص هل يجوز أن نقول أن الله عز وجل محي مميت هو لم يرد لفظ محي مميت باللفظ كده في القرآن ولا في السنة خلاص وإنه ورد يحيي ويميت فأنت هتشتقي من يحي محي ومن يميت مميت دي قضية اسمها قضية الاشتقاق العلماء في المسألة دي على قولين من المتقدمين بعضهم بيقول لا احنا نقف مع النص الاسماء اللي وردت بلفظها الرحمن الرحيم الملك القدوس دي وردت بلفظها في القرآن والسن يبقى نسمي الله عز وجل بالاسماء اللي سمى بها نفسه اما الصفات نحولها الأسماء يبقى اسمه اشتقاق بعض العلماء يمنع من ذلك من المتقدمين ومن المعاصرين وبعضهم بيجيز منهم مثلا الأسماء التسعة وتسعين اسم اللي هو اللي مذكورة في مدرجة في حديث الترمذي والأطفال والزاعات والناس بترددها فيها أسماء, مدرج... أسماء مشتق خلاص ماشي بعض العلماء يقول لا الأسماء المشتقة دي لا يجوز أن نسمي بي عز وجل وبعض العلماء يقول لا يجوز أن نشتق الأسماء بشرط ان تدل على كمال وما يكونش فيها نقص بأي وجه من الوجوه خلاص قولين لأهل العلم وكتب العلماء مليئة في الخلاف ده أحد الدعاء المعاصرين النهاردة عامل القضية دي قضيته لا أبرة للأسف وقال لك اللي بيشتقوا الأسماء واللي بيعملوا اشتقاق من الأسماء وعنده قنافة ضائية ليل يعيب على المشايخ اللي بيقولوا بالاشتقاق معناه قضايا فرعية ومن سن... من عدة سنوات رفع قضية على شيخ الأزهر قدم بلاغ برفع قضية بوقف بث الأسماء الحسنة اللي هو التسعة وتسعين اسم اللي كانت بتيجي في الإزاعة لأن فيها أسماء مشتقة لا يجوز دعاء الله عز وجل به. ماشي يا عم هو الكلام اللي انت بتقوله ماشي محتمل يعني جاي ممكن يعني ممكن فعلا ان يكون لا يجوز ان احنا ندع الله عز وجل بأسماء مشتق بس القضية قضية فرعية وقضية خلافية وما ينفعش ولاق وبراء عليه وما ينفعش عداوة مسلم عليها ماشي لا ده النهاردة في قناة مسخرة لنصرة القضية دي وللحط على المشايخ والعلماء اللي بيقولوا بخلاف كده سبحان الله يعني معارك وهمية وبنعارك طواحين الهواء في حين ان فيه شرع منح معركة طاحنة بين الإسلام والليبراليات بتجري على أرض مصر واحنا بنعمل نضرب في بعض في قضية اشتقاق الأسماء وعدم اشتقاق الأسماء إخواننا انا قلت قبل كده المعركة اللي بتدور على أرض مصر بين الإسلام والليبرالية الان اعنف في معارك فعلًا قبل من أعن في المعارك معركة مصرية للإسلام فعلًا المعركة اللي بتدور في مصر الآن بين الإسلام والليبرالية ما بين كل شوية يجيبوا تشويه لحكم وإحنا نقول عايزين نقرروا حكم والشد والجذب اللي بيحصل في التأساسية أو في مجلس الشعب أو على الفضائيات أو المعارك العلمية أو في الشارع حتى في التعامل مع الناس أعنف فعلاً معركة تدور بين الإسلام والليبرالية بيتوقف عليها مسائل تحكيم الشرعة ومسائل تصدير المشروع الإسلامي اللي كله كله مستني نتيجة المعاركة في مصر أغرب حاجة يقول لك السوريين بيتابعوا أخبار مصر أكتر ما بتابع أخبار سوريا ليه أيوه طبعا ما هو لو الصورة فشلت في مصر يبقى بالشغل الأسد ه عليهم أكتر ما هو مستأسد صح لكن هم مستنيين النتائج في مصر تبقى إزاي نفس الكلام في تونس ونفس الكلام في وكل البلاد اللي فات ثورة نتيجة هذه المعركة الحامية التي تدور حاف في مصر فاستقيموا رحمكم الله هو ده المفروض إن دايكم بن بين كل الإسلامين. استقيموا الصف لابد يكون واحد العلمانيين بيتحدوا ايه الطيار اللي مش عارف ايه وده وتلاقي الاشتراكي قاعد مع العلماني وواحد يساري مع واحد لبرالي وكلهم قعدوا مع بعض ايه اللي بيجمع الناس دي بس ازاي واحد ناصري يقعد مع واحد لبرالي ما يمشوش مع بعض اصلا ده فكرة وده فكرة تاني خالص ازاي واحد بيدعي السورية يقعد مع واحد فلول يعني البردعي رجل بيقول يقعد مع عمرو موسى ازاي حد يفهم اي نور رجل الليبرالي والليبرالية يقعد مع حمدين صباحي اللي هو نصير الاشتراكي ازاي؟ حد يفاهمني ازاي؟ اللي اربعة دوله والله ما ي... ما ينفع يتقابله ولا في افكار ولا في ايدولوجيات ولا في برامج ولا في برامج ولا ينفع يتقابله خالص اتقابله ليه؟ اتقابله ليه جاوبه؟ عشان ضدكه عشان ضد الاسلاميين واضحة خالص يعني فما ينفعش الناس دي كلها تتجمع ويبقى الناس بينها بقى هذه المهاترات في قضايا فراعية وقضايا جزئية ومثل هذا ولا نتحد على الاصل عايزين كلنا مثلا نبقى خلف قضية الشريعة والمادة التانية وتحكيم الشريعة كلنا يعني على قلب رجل واحد ما ينفعش يتقالل النهاردة في الإعلام ماينفعش يتقالل في الإعلام السلفيين والمادة التانية لا المادة التانية مش قضية السلفيين معلش يعني وده من الخطأ الاسلاميين والمادة التانية لابد ان يقف الاخوان والجماعة الإسلامية، وكل التيارات، والدعاء الفردين، وكل الناس تقف خلف المد هذه المادة ويقفوا صفاً واحداً في هذه القضية، ما ينفعش أن أتشخزم ويتقال لا ده قضية السلفين والسبعتاشر عضو بتاع التأسية بتاع السلفيين يتصرفوا يتصرفوا ازاي؟ ما هم سبعتاشر، هيعملوا ايه؟ لا، ده قضية الإسلاميين كلهم، لأن زي ما قلت مسألة موت بهذا الأصل يفترق المنهج السلفي عن كثير من مناهج الإصلاح المنسوبة للإسلام التي لا تدخل هذه القضايا في حسبانها لذلك نجد أن كثيرا منهم يفنون أعمارهم في قضايا فرعية عملية وفي خلافات جزئية وانسون أصل الدين الأصيل وهو التوحيد الخالص الذي ما جاء الشرع إلا لأجل أمثال هؤلاء لا يعنون من الشرك إلا عبادة المسيح والأصنام أما تلك الصور زي الذبح الغير الله والحلب غير الله والنظر غير الله والتحكم للغشارع الله والحد والتأويل في الأسماء والصفات والتحريف والتعطيل كل دي لك عادي فإنهم لا ينكرونها بل يباركونها ويوافقون أصحابها وإن حصل لها عندهم بعض إنكار فإنما هو كإنكار بدعة يسيرة لا تضر عندهم بالدين والحال أنها أصل من أصول التوحيد والتفويتها قدح في العقيدة والإسلام نقف هنا وإن شاء الله المرة الجاية نكمل عند الأصل الثاني من أصول الدعوة السلفية ألا وهو أصل الاتباع المرة السابقة تكلمنا عن حياة شيخ الإسلام تيمية يعني طبعا حياة كل علام من هؤلاء الإعلام زي الإمام محمد بن حنبل وشيخ الإسلام والشيخ محمد عبدالوهاب يعني بتحتاج لوقفات يعني وقفات طويلة يعني حتى يعني بعد ما خلصنا الدرس المرة اللي فاتت يعني واحد ماشي عمال يقول يا نسيت أقول كذا كذا عن شيخ الإسلام نسيت أقول كذا كذا عن شيخ الإسلام لأن حياة حافلة وزي ما قلت لحضراتكم يعني الكتب المؤلفة في حياة شيخ الإسلام طويلة والكثيرة اللي يعني يحب السماع آه الكتاب كتاب اسمه لمحات من شيخ الإسلام بتاع من حياة شيخ الإسلام التامية بتاع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وهو مطبوع يعني وممكن أختصر لكم كده حاجات منه ونضحها في ورق واللي بيحب السماع عندكم سلسلة من أمتع ما يكون اسمها رجل لكل العصور من هو رجل لكل العصور فعلا شيخ الإسلام تيمين هذا رجل فعلا لكل عصو السلسلة للشيخ محمد إسماعيل مقدم ربنا, عز... ربنا أحفظه موجودة على موقع إسلاموي السلسلة أظن بقى لها عشر سنين أو خمساشر سنة بس سلسلة جميلة جدا جدا فيها كلام طويل أو ترجمة وافية عن حياة شيخ الإسلام ابن تامي. كان فاتني بمناسبة يعني لما قلنا الكلام على بعض الدعاء والعلماء فاتني أننا نحكي عن جهات شيخ الإسلام مع التطار يعني احنا كلينا عن مناظرات ووو أمره معروف إنها الممكن ودفع عن منهج السلفي فاتني أكلم على جهاده ضد التتار قبل جهاده ضد التتار قزان ملك التتار لما يعني إيه لما اكتاح ديار المسلمين وأيامها كان التتار يعتنقوا الإسلام يعني التتار أيامه لقوا جنكيز خان كانوا ملحدين بعدين لما تكسره في موقعة إنجلوت بعضهم دخل في الإسلام بس فضلوا كقوة مسيطرة في بعض النواح وفضلوا يهجموا بعض ديار الإسلام فالمهم قازان ملك التطرف في ذلك الوقت كان يدعي الإسلام كان يقولوا أنا مسلم خلاص ماشي وبدأ يهاجم بلاد الشام ويهاجم غيرها من البلدان وشيخ الإسلام تامية راح يعظه ويكلمه خلاص مع أنه كان استولى على بعض ديار الإسلام وقتل بعض المسلمين وكان بيحارب المسلمين بس يعني أنا عايز أقول أن بعض حياة شيخ الإسلام التامية كان فيها أمر معروف ونهي يعني المنكر حتى للدعاء حتى للملوك والأمراء المتجبرين الظلمة وكان وينهى وينهاوا بيقول له إزاي تدعي الإسلام وإنت بتأتي المسلمين بشي تبتوا أنت مسلم فيعني وعظ وعظ قوي جدا وبعد ذلك شيخ الإسلام رجع الشام تاني وأمراء الشام بدأوا يجمعوا القوات والجيوش عشان يحاربوا قزان والشيخ الإسلام التامية اشترك بنفسه في موقع اسمها موقع شاقح موقع شهيرة اللي ربنا عز وجل نصر فيها المسلمين أو أهل الشام يعني على التتار اللي كانوا بيدعوا الإسلام كنت عايزة أقول دي بس عشان إيه الناس اللي زعلنا من الشيخ ياسر الشيخ عشان مراحل لحمد شفيق طيب نيجي النهاردة بقى لترجمة وطبعا أنت كقضية سياسية تختلف أو تتفق ماشي تروح له ولا ما تروح لهش دي مش قضيتنا رؤيتك ورؤية وكلام زي كده لكن المحزن أن يبقى التهم في اتهام في النوايا. وان هو راح يعقد مع صفقة وان هو راح يطبخ مع الطبخة وان هو راح يقتسم مع الغنائم قبل ما تعلن النتيجة كل ده كلام لا يليق لا يليق بناس قفنت أعمارها في خدمة الدين مسألة ان هو يروح بقى يوعز ويذكر بالله هتقول لي هذكر مين أحمد شفيق أقول لك شيخ الإسلام التامية راح لقازان شيخ الإسلام التامية وده موجود في ترجمته راح لقازان ووعظه أمره ونهى وبعد كده حربه بعد كده حربه في موقع شرحة بس يعني الأول ذكره يعني وخزان وط... حتى عظم شيخ الاسلام تيمية يومها وأجلسه ويعني إيه أجازه يعني إيه إداله بعض أسرة المسلمين يعني بمناسبة نوع جاله يعني أم يدلوا شوية أسرة عفى عنهم وأم يدلوا شوية من أهل الزمة وكده النهاردة إن شاء الله عز وجل هنتكلم عن علم من أعلام الدعوة السلفية ورمز وشمس من شموس هذه الدعوة قال وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب برضو ترجمة الشيخ محمد عبد الوهاب يعني في شخصيات كده في التاريخ اللي صار حواليها جدل وبتاع بتجي ترجمها وكتب, وكتب ضد وكتب مع كتب كثيرة جدا يعني زي ما قلت لكم على ترجمة الامام احمد وزي ما قلت لكم على ترجمة الشيخ الاسلام تيميه لكن الكتب اللي بتتكلم عن الشيخ الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كثير جدا جدا يعني لكن ممكن يكون نعتبر ان مؤرخ يعني حتى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق صاحب الكتاب اللي في ايدينا ليه كتاب عن محمد بن عبد الوهاب اسمه حياه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب للشيخ محمد حمد الفي اسمه أثر الدعوة للهبي في كتاب للشيخ ندوي اسمه محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترق عليه حقيقة المذهب الهبي سلامان الدخيل دعاية ضد الشيخ محمد بن عبد اللهاب محمد منظور النعمان الشيخ محمد بن عبد اللهاب في مرئات علماء الشرق والغرب محمود مهدي إسطنبول دعوة المناوين لدعوة الشيخ محمد بن عبد عبد العزيز بن محمد بن عبد اللطيف الشيخ محمد بن عبد اللهاب حياته وفكره للشيخ العثميين لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الشيخ قال الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف قال الشيخ صيانة الإنسان عن وسوصة الشيخ دحلان الشيخ محمد بشير السهسواني مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب موجودة الحركة الوهابية محمد خليل هرس الوهابية وزعيمها حسن عبد الله قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ودعوه الوهابية كمال السيد درويش عقد الشيخ محمد عبد الوهاب دكتور صالح العبود يعني كتب كثير جدا أربع صفحة أربع صفحة في الكلام على الشيخ محمد عبد ع لكن يعني انا اثرت ان احنا نجيب كتاب سهل ومطبوع وميسر في عندنا كتاب للشيخ علق الدكتور علاء بك اسمه ثلاثة قرون هجرية على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتاب اسمه خواطر حول الوهابية للشيخ محمد اسماعيل المقد الكتابين يعني زي ما انت شايفين كتب صغيرة مختصرة وجايبة من الاخر ماشي هن ماشي. هنمر سريعاً كده عشان إحنا أقولنا إحنا بنتكلمش عن ترجمة تفصيلية ده إحنا بنتكلم عن جهوده في المذهب السلفي ونشر والدفاع عن العقيدة السلفية ف... فبنقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب اسمه محمد عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن رشد مولده في سنة 1115 هجرية 1115 هجري يعني بقاله كم سنة 300 سنة كده ماشي؟ ما هو لك سلاسة قرون هجرية على دعوة الشيخ محمد. يعني بقى له تلتمائة سنة كده تلتمائة وشوية صح؟ ايه ولد في عام الف احنا يعني ده, ده ما ولده ممكن دعوته في الوقت ده تقريبا ولد في عام الف مية القرن الثاني الهجري موافق الف سبعمائة وثلاثة الف سبعمائة وثلاثة ميلادية ولد في بلدة العيينة شمالي غرب الرياض العيينة شمال غرب الرياض يعني في في في وسط المملكة العربية السعودية نشأ الشيخ في بيئة علمية كانت تؤثرته معروفة بالعلم والصلاح أبوه تولى قضاء بلدتي العينه ثم حُ حُريم لا حُريم ملاء دي بلد جنب العينه جده سليمان بن عني كان من علماء نجد وكان لي مؤلف مشهور وانتهت إليه الفتيا في عصره في عمه إبراهيم بن سليمان كان علماً قديرا يبقى أبوه وعمه وجده درس الشيخ محمد الرهاب على يدي أبي تعلم الفقه الحنبلي لأنه كان المذهب الشائع في منطقة نجد كما تعلم من أبي التفسير والحديث حفظ القرآن قبل بلوغ العشرة من عمره بلغ الاحتلام قبل الاثني عشر وأبوه يعني كان بيكلم في بعض خطابات لبعض إخواني فبيقول رأيته أهلا للصلاة بالجماعة ولإتمام فقدمته أبوه بيقول أنا لقيته حافظ القرآن وأهل إنه يبقى إمان فقدمت أدمه يبقى بالناس وهو لسه صغير. وزوجته بعد البلوغ في ذلك العام يعني بعد ما بلغ أن جوزه على طول ثم طلب مني الحج إلى بيت الله الحرام فأجبته بالإسعاف لذلك المرام فحج وقضى ركن الإسلام وأدى المناسك على التمم ظهر عليه من الصغر علامات النباهة والذكاء وصف بكونه حد الذهن ذكيا نبيها فطنا فصيحا سريع الحفظ أخذ الشيخ معاني عبدالجهاب بقى يزيد في معلوماته وتلقى علوم معينة عن أبيه وعائلته لكن بدأ هو ينمي معارفه وسعاده وشغفه بالقراءة وحبولها على أن يطلع على كل ما تقع تحت يده من كتب الدين اهتم طبعا بقراءة كتب شيخ لسام تامية بن ابن القيم فعلا يعني شيخ لسام تامية وابن القيم لهم أكبر الأثر في حياة ابن تامية يعني لو لاحظتم أننا نتكلم عن ترجمة شيخ عبد الرحمن بن الخالق قلنا الكلام ده الشيخ يعني فعلا شيخ لسام تامية علامة مؤثرة في حياة كل العلماء من بعده وفي حياة كل السلفيين، رحمه الله، بيقول اهتم الشيخ بقراءة كتب شيخ الاسلام تامية وتلميزه ابن القيم حتى أنه كان ينسخ الكثير منه. يعني عشان يذاكر يوم مثلا جايب ايه مجلدين ثلاثة من مجموع الفتاوى، يوم كتبه. الشيخ في الهامش بيقول توجد في المتحف البريطاني في لندن كتب لشيخ الاسلام تامية بخط محمد عبد العبداللهاب. يعني في كتب لشيخ الاسلام تامية بخط الشيخ محمد عبداللهاب كتبها بايده. المؤرخ حسين بن غنام وده يعتبر مؤرخ الدعوة الوهابية بيقول رزق الشيخ محمد العبد مع الحفظ سرعة الكتابة فكان يحير أصحابه بحيث أنه يخط الخط الفصيح في المجلس الواحد كراس يكتب كراسه كاملة يعني في مجلس واحد من غير سآمة ولا نصب ولا التبس طيب عايزين نعرف حالة الجزيرة العربية وبالذات حالة منطقة نجد قبل دعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من الناحية الدينية للأسف الشديد منطقة الحجاز ومنطقة نجد على رغم من أن فيها الكعبة وفيها المكة والمدينة وأشرف البقاع المقدسة عند المسلمين لكن قبل دعوة شيخ الإسلام محمد العوهاب بقليل كانت المنطقة دي أطبقت عليه الظلمات وساد فيها كثير من الشركيات والحاجات اللي قتل إسلام ضدها يعني, يعني دعوة القبور وطلب الغوث وطلب المدد من المقبورين هو ده اللي الإسلام جه ضده يعني زي عبادة الأصنام بالزبط يخرج الشيخ محمد ابن عبهاب فيجد هذا منتشرا في هذه البلاد فبيقول كانت هناك الكثير من القبور التي تنسب إلى بعض الصحابة يا أمها الناس لطلب الحاجات والاستغاثة بها في الملمات يذكر منها قبر زيد بن الخطاب قبر زيد بن الخطاب في منطقة اسمها الجبيلة وقبر درار بن الأزور ده واحد من الصحابة في منطقة اسمها شعيب غبيراء وقبر لبعض الصحابة في الدرعية دي قبور صحابة الناس كانت بتحجيلها وتطلب بقى والمدد والطواف والنزر والحاجات اللي, اللي عندنا دي كانت عندهم بقى. وكان هناك أشجار يعتقد الناس فيها كتوسلهم في بلد المنفوحة بفحل النخل. فحل النخل يتوسلوا به. واعتقادهم أن من تأمهم من العوانس تتزوج. فكانت من تقصده تقول يا فحل الفحول أريد زوجا بقى قبل الحول. وكذلك كانوا يفعلون في بلدة حس يكثر ذكر النخل المعروف بالفحال، وكذلك شجرة اسمها الترفية ينتبهها طائف من الناس يتبركون بها، وتعلق المرأة فيها خرقا حتى تمشي يعني إذا ولدت الذكر حتى يسلم من الموت. بتخلف والخايف الودي يموت رح تعلق تربط إيه حبل كده في الإيه في الشجر. أما الأحجار فيذكر منها غار بنت الأمير. الذين يزعمون أن الله فلقه لها لتنجو من أحد الفسقة الذي كان يطاردها ليهتك عرضها فكان الناس يرسلون إلى الغار الهدايا وأنواع الطعام يبقى قبور لناس يدعون أنه من الصحابة أو من الصالحين أشجار أحجار ومغارات وكلام زي كده يتبركون به ومن اعتقاد العوام في الأولياء اعتقدون في شخص من مدينة سماء الخرج رجل اسمه تاج. رجل أعمى افتتن به الناس كان عايش والناس بتتبرك به ينذرون له ويدعونه لقضاء شؤونهم ويزعمون أنه يأتى أتى من الخرج لبلده إلى الدرعية بدون قائد ليجمع ما تجمع له من النزورة يذكر المؤرر حسين بن غنام أن الحكام في المنطقة كانوا يخشونه ويهاب الناس أعوانه ده طبعا في المدن الدرعية وجبيلة وغيرها أما في البادية فقد كانت أسوأ حالا من الحضر يعني الكلام الوحش ده ده في أسوأ منه في البداية حيث كانت مرتعا خصبا لأنواع الشرك والبدع والخرافات لشدة جهل البدو وأمياتهم وعدم قيام دولة ذات سلطان تحمل الناس على الحق. يعني طبعا تماقف مواقف العلماء من المسألة ديت إيه؟ للأسف الشديد كان في نوع من الضعف العلمي. خلاص وكان في نوع من التقليد والتمذهب وعدم الجهر بدعوة الحق وخلف سلطان العلماء اللي هم كانوا بيستفيدوا من خوف سلطان الأمراء اللي كانوا بيستفيدوا من النزور والأوضاع اللي كانت موجودة في البلد دياله لذلك لما قام شيخ الإسلام محمد بن عباد يدعو لدعواته ويعلم الناس الدين الحق اللي وآتى به محمد صلى الله عليه وسلم عاداه هؤلاء عاداه الأمراء أمراء المنطقة اللي اللي هو فيه من النحية السياسية طبعا حل النجد والجزارة العربية قبل دعوة محمد عبدالهاب كانت على يعني التفرق الشديد. يعني طبعا المسلمين أيامها كانوا تحت السلطان الدولة العثمانية. الدولة العثمانية لم تكن ترسل حامية وتبسط سلطانها إلا على منطقة المشاعر اللي هي مكة والمدينة. أما بقية الجزيرة كانت أرض قحلة وصحروية ما كانش فيها مطامع كبيرة ولا للعثمانيين ولا لغيرهم. فتركوها لأمراء محليين كل واحد مسيطر على منطقه وهو حور فيه فكان العثمانيين لا يرسلوا شيئا يعني في فترة استولى العثمانيون على منطقة الأحساء لكن بعد ذلك لم يتعرضوا لإقليم نجد من قريب ولا من بعيد ولم تشهد منطقة نجد في تلك الفترة ولاة عثمانيين عشان بعض الناس عايز يتهم شيخ الإسلام محمد عبدالهب والخروج على الخليف الخليفة العثمان يقول لك ده على خليفة ودعا لإسقاط الخلافة العثمانية والكلام ده صحيح لم يؤثم عن محمد عليه مطلقا أنه تكلم بكلمة عن الخلافة العثمانية ودعا لإسقاطها وإنما الرجل نشر كلمة التوحيد وحارب من أجلها لما بقى الخلافة العثمانية أو عزت لمحمد علي أنه يبعت الجيش بتاعه عشان يقضع هو الوهابية الرجل دفع عن نفسه الرجل دفع عن نفسه أو يعني السعوديون دفعوا عن نفسه ماشي؟ طبعا رحلة الشيخ محمد الوهاب في طلب العلم بدأ تعليمه في بلده الليل العيينة بعد كده بدأ خروج من بلده لطلب العلم بدأ بحج بيت الله الحرام بعد الحجة الأولى اللي حكاها اللي أبوه اتجه بعد الحج من مكة إلى المدينة يبقى بلده العيينة تلقف العلم عن طريق أقاربه بعدين اتجه لمكة حج ومكث فيها قليلا ثم اتجه إلى المدينة أقام في المدينة لطلب العلم والأخذ عن علمائها وكان فيها في ذلك الوقت الشيخ عبد الله ابن إبراهيم بن سيف السيف النجدي وده كان رأس من رؤوس ويعني من العلماء أخذ عنه الشيخ محمد عبداللهاب أخذ كثير وتعالى تلقى منه علم كثير جدا واستفاد الشيخ من مصاحبته ويعني أجازه بالمسانيد والكتب زي كتب الشيخ السلام تامية وكتب من أفلح والإمام أحمد وكتب من القيم وغيره يعني بعد كده الشيخ انتقل من المدينة اتجه إلى البصرة في العراق راح البصرة في العراق أقام فيها مدة تلقى فيها العلم على العدد من, أي من علمائها طبعا بيذكر أسامي هي أسمان مش مشهورة فمش هنطول بها سمع الشيخ الحديث والفقه من جماعة من البصرة وقرأ بها النحو وكتب الكثير من اللغة والحديث في تلك الإقامة بدأ الشيخ وهو في البصرة يظهر دعوة التوحيد خلال إقاماته في البصرة كتب كثير من المباحث العلمية وبدأ بنشر آراءه حول موضوع البدع والخرافات وينكر على من صرف العبادة من دعاء ونذر إلى المقبورين فقوبل من العامة بالتكذيب والأذى حتى اضطر إلى الخروج من البصرة وقت الهاجرة في وقت الصيف وشدة الرمضاء فخرج ماشيا على رجليه طردوه من البصرة حتى وصل حمله رجل من بلدة الزبير لما رأى حاله وتوسم فيه الصلاح حمله على حماره حتى وصله أوصله إلى بلدة الزبير بعد كده عزم الشيخ على التوجه إلى الشام لطلب العلم غير أنه نفقته لم تعد تكفي يعني ما عادش معه فلوس وقيل فقدت منه نفقته في الطريق فلم يستطع استكمال رحلته فآثر العودة إلى نجد مر على الأحساء ونزل بها وتفقه عند بعض العلماء هناك الشيخ عبد عبداللطيف الشافعي وحضر عبد الله بن الفيروس أبو محمد الكفيف وجد عنده من كتب الشيخ السلام تيمية وابن القيم ثم بعد ذلك عزم الشيخ في نهاية رحلته الطويلة في طلب العلم مع العودة لأسرته فأبوه كان انتقل من العيينة إلى حريملاء كان هو القاضي فيها فالشيخ انتقل وراح لحرين ملاء قرية من نجد أقام بها وصار قاضيها بعد أن ترك العيينة لخلاف من الواقع بينه وبين حاكمها ده أبوه اللي صار القتل. لازم الشيخ أباه من جديد واشتغل عليه في تحصيل العلم وعكف على كتب شيخ الإسلام التامية وابن القيم بعد كده بدأ محمد بن عبد عبدالهب يبتدي الدعوة في حرائي ملاء اللي هي المنطقة اللي اللي انتقل للسكن فيها بعد الدرعية بعد العيينة فبدأ دعوته للناس أنه لا يدعى إلا الله ولا يذبح ولا ينذر إلا لله انتو شايفين الكلام ده كلام سهل؟ هو راجل بيقول كلام غريب. بس ده في زمانه وفي الوقت ده في انتشار البدع والجهالات والخرافات في زمانه قبل بالرفض وبالتكذيب وقبل بالطعن وبالتسفيه وأن عقيدتهم في تلك القبور والأشجار من الاستغاثة بها وصرف النظور إليها واعتقاد النفع والضر بها ضلال وزور وبين لهم من ذلك أدلة الكتاب والسنة وقوال السلف فوقع بينه وبين الناس كدال ونزاع حتى أن والده خالفه يعني زي ما يكون والده قال له طب راحة طب ما تستعدش الناس طيب طيب طيب ومثل هذا يعني وأبو حاول يمنعه من دعوته بعد ما رأى ثورت الناس عليه فالظاهر بعد ذلك إن إيه يعني الشيخ محمد عبدالهاب في ذلك الوقت اتجه إلى التأليف فألف كتاب التوحيد كتاب التوحيد أنه اللي أنتو بتدرسوا شرحه اللي هو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وهنيجي نتكلم على كتاب التوحيد ده بالعين يعني في سنة 1153 توفي والد الشيخ محمد عبد الوهاب فالشيخ بقى ايه جهر بدعوته تاني ورجع للانكار على اهل حرين لكن لكن هذه البلد لم تصلح لنشر دعوته لعدم استباب الامن بها ولانه ما كانوا بينزعوه فالشيخ فكر في ان ينتقل بدعوته لمكان اكثر امنا ومكان يقبل دعوته فبدأ يفكر في الانتقال الى العيينة العيينة اللي هي على اساس هي بلده اللي هي ولد فيها يعني فبدأ الشيخ بدعاوته في العيينة بالحكمة والموعظة الحسنة وسعى إلى نشر التوحيد فيها ومحاربة مظاهر الشرك وقام عملياً شو تعرف ان مش مش لازم يخلط الناس ويأمرهم معفوناً ممكن نزل بنفسه فقام بهدم القباب المبنية على القبور التي يعظمها العوام ويتخزونها التباروك فهدم مما هدم قبر زيد بن الخطاب وقام بقطع الأشجار التي يتقرب بها العامة ورجم الشيخ امرأة زانية جاءت مقررة بالزنا طالبة إقامة الحد عليها أقارت عند الشيخ أربع مرات في أربعة أيام فلما تيقن الشيخ من توافر شروط الرجم عليها وكانت محصنة أمر برجمها وشارك في رجمها حاكم العين يعني ده بعلم ومعرفة وحضور الحاكم الأعمال دي طبعا كانت غريبة على الناس فبدأ الناس يعادى ويهاجم بسببه اشتهر أمر الشيخ وذاع صيته في البلدان حاكم الإحساء اللي هي المنطقة الكبيرة دي لما سمع به أرسل إلى الحاكم بتاع الدرعية أو الأمير بتاع الدرعية ان الرجل اللي عامل دوشة عندك ده يتطلعه يوقف عندك الخراج السنوي الذي يرسل إليك فاستجاب الحاكم المحلي بتاع العينة وطرد الشيخ محمد بن عبدهاب ومش طرده يعني أمروا بالخروج من البلد إلى أي بلد إن شاء قال له اطلع يعني فرقنا فخرج الشيخ ماشيا على الأقدام إلى الدرعية يبقى من حري ملاء إلى العيينة إلى الدرعية. لما نزل الشيخ بالدرعية نزل على واحد من الأمراء هناك ضيف على واحد من الأمراء هناك وهذا الأمير كان حاكم الدرعية اسمه محمد بن سعود هنا أول كلمة تظهر فيها إيه؟ سعود الدولة السعودية كلها جت من من سعود ده ماشي كان أمير الدرعية في هذا الوقت محمد بن سعود كان من أصحابه واحد اسمه عبد الرحمن بن سويلم ده كان آه آه آه الشيخ نزل عنده انتبوا بعض الخوف انه ممكن يعني حاكم الدرعية ده اللي هو محمد بن سعود يعاديه الشيخ طمأنه وهدأ من روعه وبعد كده كان حاكم الدرعية محمد بن سعود له أخوين مشاري وثنيان مشاري بن سعود وثنيان بن سعود إخوات محمد بن سعود الشيخ قابلهم وكان لهم زوجة عقيلة يعني لما سمعت بدعوة الشيخ حضت إخواتها انهم ما يسمعوا منه واستجيبوا له فالشيخ قعد معاهم ودعاهم إلى التوحيد وبين لهم بطلان عبادة غير الله ولفت نظرهم إلى ما فيه أهل نجد من الشرك بالإضافة إلى ما هم عليهم من الاختلاف والفرقة كل واحد ماسك بلده وعملين حربه ببعض وأنه يرجو أن يجتمع الناس في ظل دعوة التوحيد على دولة قوية فانشرح صدر هؤلاء الناس اللي هو الأمير ده والأمير ده ومحمد بن سعود أيضاً انشرح صدره بعد ذلك وده كان اتفاق تاريخي ومفصلي في حركة شيخ محمد أبي عهاب كان اسمه اتفاق الدرع إن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب يحميها سلطان وأمير وده من أسباب أحد أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب إن تبنتها قوة. تبنتها قوة عسكرية ماشي طبعا الأمير محمد عبد الوهاب اشترط عليه شروط وعملوا بنود اتفاق إن نصر بعض مثل هذا يعني الشيخ محمد عبد الوهاب في هذا الوقت كان عمره 42 سنة بعد مبيعة محمد بن سعود للشيخ محمد عبد الوهاب استقار الشيخ في الدرعية خلاص بقى مقر من هناك بسلطان وبالإمارة بدأ دعوته فيها بالحكمة والمواعظ الحسنة داعيا إلى إزالة النظائر الشركي المنتشرة في البلد وأخذ يرسل برسائل بدأ بقى ينشر الدعوة خارج الدرعية أيضا بعد كده في ترجمة الشيخ يعني آه آه طبعا كثير من الناس الوقت خلص طيب أنا سريع دايما دائما بالوقت بيزنون عقدة الشيخ محمد أبو هاب عشان في ناس كتيرة بتدعي إن الشيخ محمد عنده عقدة خارجية أو إن هو يدعو لتكفير الناس ومثل هذا ندعو إن, إن باختصار طبعاً عندي كلام كتير في نص على عقدة الشيخ محمد أبو هاب بس أنا أدعو كوا أي حد يحاول إنه يطعن على كلام الشيخ محمد أو كذا يقرأ كتاب التوحيد كتاب التوحيد اللي أنت بتدرسه المتن كتاب التوحيد عبارة عن إيه عبارة عن آية وحديث أية وحديث وليس أكثر وبعد ذلك الفوائد اللي الشيخ بيطلعها من هذا الأمر فمسألة الدعوة الشيخ محمد وهاب نوع من التطرف أو نداء دعوة مخصوص أو غير ذلك أنا هجيب لحضراتكم حضراتكم من كتاب الشيخ محمد إسماعيل اللي إحنا جبناه ده شهادات لناس عالميين قرأوا كلام محمد وهاب وشافوا سرته مثلا منهم الدائرة المعارف البريطانية الحركة الوهابية طبعا كسم الحركة الوهابية إحنا درسنا في سنوي في التعليم العام ايه؟ أن من أنجازات حكم محمد علي القضاء على الوهبية فأنت تقول الوهبية دي أكيد كانوا ناس إيه؟ وحشين طالما من أنجازات محمد علي أن هو قضع الوهبية يبقى الوهبية دول أنا نفسي يعني في سنوة كنت فاكرا الوهبية دول زي القرامطة مثلا ما هو في في أسمم كالكعة كده وناس كانوا ناس وحشين يعني في النهاية الناس وحشين القرامطة مش عارف الخوارج الوهبية فدول كلهم في بعض فمحمد علي رجل ممتاز ومية مية لأنه أضع الدعوة الوهبية ده اللي تعلمنا في المدارس تعال نشوف بقى دائرة المعارف البريطانية بتقول إيه بتقول الحركة الوهبية اسم لحركة التطهير في الإسلام والوهبيون يتبعون تعاليم الرسولي وحده ويهملون كل ما سواها وأعداء الوهبية هم أعداء الإسلام الصحيح دي دائرة المعارف البريطاني المستشرك الأسباني أرمانو بيقول إن كل ما ألصق بالوهابية من سفاسف وأكاذيب لا صحة له على الإطلاق والله إخواننا أكاذيب يعني تشمئز النفس من قاعدة أعداء الوهابية والشيخ محمد الوهاب مين؟ الصوفية الصوفية والجماعة العزمية والجماعة دول كل سنة لهم مجلة اسمها أو جريد اسمها الإسلام وطن حد يسمع عنها المهم كل سنة ولا كل كام شهر ينزلوا ملحق بالمجلة عن الوهابية وأن الشيطان الأكبر سالوس الشيطان الأكبر محمد بن عبد الوهاب وابن تيميوة وابن القيم ويجيبوا كلام ويتهموا الشيخ في عرضه وفي زوجاته وكلام السفاسف يعني حاجة فعلها ما تتقالش يعني كله أكاذيب وافتراءات فالمستشر قواه بيقول كل ما ألصق بالوهابية من سفاسف وأكاذيب صحة له على الإطلاق فالوهابيون يريدون الرجوع بالإسلام إلى عصر صحابة محمد صلى الله عليه وسلم المستشرق جولدد بيقول في كتابه العقيدة والشريعة إذا أردنا البحث في علاقة الإسلام السن بالحركة الوهابية نجد أنه مما يستعي انتباهنا أنه يجب على كل من ينصب نفسه للحكم على الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين أنصارا للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فغاية الوهابية هي أعادة الإسلام كما كان برنارد لويس في كتابه العرب في التاريخ بيقول باسم الإسلام الخالي من الشوائب الذي ساد القرن الأول نادى محمد بن عبد الوهاب بالابتعاد عن جميع ما أضيف للعقيدة والعبادات من زيادات باعتبارها بدعا خرافية غربية عن الإسلام الصحيح المستشرق الإنجليزي جب في كتابه الاتجاهات المدنية في الإسلام كلام طويل معناه برضو أن الوهابية لا تخالف أي أصل من أصول الإسلام تبدلت المستشرقين نيجي للمسلمين طه حسين. في كتابه الحياة الأدبية في جزيرة العرب يقول بيسأل هل الوهبية مذهب دين جديد؟ قال قلت إن هذا المذهب جديد وقديم معاً والواقع أنه جديد بالنسبة إلى المعاصرين لكنه قديم في حقيقة الأمر لأنه ليس إلا دعوة قويمة إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من كل الشوائب الشرك والوثنية وهو دعوة ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ تحسين هو الدعوة إلى الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خالصا لله وحده ملغياً كل وسط كلام تاني محمد بن محمد عبده اه اه شيخ الأزهر السابق قال أحمد أمين وفي مصر شب الشيخ محمد عبده فرأى تعاليم ابن عبد الوهاب تملأ الجو فرجع إلى هذه التعاليم في أصولها من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد ابن تيمياء إلى عهد ابن عبد الوهاب محربة البدع فتح باب الذي أغلاقه الناس طبعاً في في يعني ملاحظات على تأثر محمد بن عبد الوهاب محمد عبده بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثناء الأستاذ محمد كرد علي الدكتور محمد عبدالله الشيخ الشيخ محمد حمد الفقي الشيخ علي الطنطاوي الزركلي، صاحب كتاب الإعلام المشهور يعني يعني برضو بيزنون الوقت ومش عايزين نطول على شيخنا الشيخ بعيم يعني أنا أدعو إخواني لمراجعة الكتابين دول كتاب الثلاثة القرون الجريئة على داوت الشيخ محمد عبد الوهاب للدكتور علاء بكر وكتب خواطر حول الوهابية الشيخ محمد اسماعيل المقدم أقول قولي هذا أستغرف الله العظيم